إِن شَأْنٌ نَنزِل عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَة فَظَلَّتْ أَعْمَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَ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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَتَرَدَّتْ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتَ فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فدعون وما رب العالمين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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب الشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لَئِنِّي اتَّخَذْتَ إلَهًا غَيْرِي لَأَجَعَلَنَك مِنَ الْمَسْجُونِينَ وَلَأَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عِصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعبان مُبِينٌ وَنَضَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ للناظرين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفكون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 فلا سوف تعلمون، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون.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 فأرسل في العون في المدائن حاشرين انها اولئك شرذمه قليلون وإنهم لنا لغائلون واننا لجميع حاذرون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 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوَّيْتَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 تخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بفشت بفشت مجبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين.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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين ربنا نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين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 والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون